hurumlaqit tnadi ya أسرار السماء العجزت كل العقول نزلت الحور ويلملاك وتنادي بالرسول هذه أسرار السماء العجزت كل العقول نزلت الحور ويلملاك وتنادي بالرسول يا محمد يلي بسمك باسمك كل الفصول البتول الطاهره الحدر وحدر للبتول هل بيان اللي تقراظ من إلهي العالمين معكم في الزهراء غير من <متقين> المتقين المتقين يا محمد يا نبي الله ورسوله ورحمه اعلن الكون احتفاله بالوصي وزوجته يا محمد يا نبي الله ورسوله ورحمه اعلن الكون احتفاله بالوصي وزوجته لاقت انوار النبوه والايمان بزفتها فاطمه الوصله العظيمه بيها تكمل فرحهك وضعتك شمس الهداية هجر النور المبين استنشر الكون في ضواهم يا عظيم المرسلين المرسلين نورك قد نادى يا محمد يا حيدر يا غرابتها المغر لكن حيدر كنس شعر فاق اصناف الدرر ما عرفت در حيدر يا غرابتها المغر لكن حيدر كنس شعر فاق اصناف الدرر عتفيحه هسه ما واد وكرم شففحا قلبه جنن اللي يحبه وشاف شعلة من سقاء رقصت فرح العواليم مش حتى لمسنين بارك الفاطم بحدار الوصيب والمحزن ام الحسين والله لك تنادي يا محمد ياني سوج نور الفاطم وامير المؤمنين امامي والله لك تنادي يا محمد يا جيت شرف يحوي هاي المكرمه حظنا افراح الامير ويا الاميره فاطمه شارد الحجي يتشرف يحوي هاي المكرمه حظنا افراح الامير ويا الاميره فاطمه انت شي بك الولايه وتبتشر ارض وسمه ترتسم عالكون الاف السمور الباسمة فرح ما ينحد صداغه شهر ذي الحجه تحين من هدرتك يا طاغى والائمه الطاهرين الطاهرين الله قد ناديك يا محمد ياني سوج النور الفاطم وامير المؤمنين المؤمنين حو الله قد يا محمد ياني مرتله دار الخلود بيه ربي العرش كاتب عدو وملائك الشوط بالسمه معقود عرش مرتله دار الخلود بيه ربي العرش كاتب عدو وملائك الشوط على الارض تجري المراسم وترفع الحسود بس وجوج المؤمنين بحفلة تتفتح حروف حيدر الكاشف قربساق هو مصحف كل يمين سهرك وزوج الوديعة على <تصفيق> يا, محمد يا للشاعر حيدر طلاق